اللهم انصر نبيك اللهم انصر نبيك اللهم انصر نبيك اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين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 لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك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 ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمة الله يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين اللهم اشف أميرنا الوالد اللهم اشف أميرنا الوالد اللهم البسه لباس الصحة والعافية اللهم إن قلوبنا احزنا وان عيوننا لا تدمع وان على فراق حبيبنا وجابرنا لمحزونون اللهم اغفر لجابر اللهم اغفر لجابر اللهم اغفر لجابر اللهم اغفر له وارحم وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم وجازه بالإحسان إحسانا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 الابيض من الدنس اللهم وارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجناجل والتراب وحدنا برحمتك يا أرحم الراحمين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 برحمتك نستغير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرف تعين ولا أقل من ذلك اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء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 لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بهنوبنا فهر يا كريم أنت الغني عن عذابنا أنت الغني عن عذابنا وأنت أرحم الراحمين يا أجود الأجودين يا أكرم الأكرمين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 اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه الأجمعين وهب المسيين منا للمحسنين اللهم يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا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 وسعت رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما قسمت فيها من سوء وبلاء وشر وداء انفصف عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا اللهم ارض عنا لم ترض عنا فاعف عنا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 سبقت بالقول تفضلا وامتنانا فقلت يحبهم ويحبون والمحب لا يعذب حبيبه، فحرم وجوهنا على, وجوهنا على النار اللهم حرم وجوهنا على النار اللهم حرم وجوهنا على النار اللهم حرم وجوهنا ووجوه والدينا على النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا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 أو استأثرت به في علم الغيب عندك؟ أنت جعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمونا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا.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 إلى سعة عفوك مددنا أيدينا فلا تولنا الحرمان ولا تبلنا بالخيبة والخسران جاب الجلال والإكرام اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا ترد أيدينا صفرا خائبة اللهم لا تردنا بعد هذا الدعاء خائبين ولا عن باب جودك مطرودين يا جواد يا كريم إلهنا, إلهنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نخص ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الله وختاما نسأل الله الكريم